لحياكم الله شيخ شيخنا الفاضل ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يجد فرجة بين المصلين المنفرد خلف الصف إذا لم يجد فرجة بين المصلين فإنه يصلي وصلاته صحيحة ولا يجب عليه أن ينتظر من يأتي ويقف ويصف بجانبه على الصحيح من أقوال أهل العلم فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يكون داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف هذا يعني من التكريف بأمر لا يطاق ولا يملكه الإنسان ولعله لو انتظر إلى أن يدخل غيره من يصف بجانبه فعله لا يدخل أحد وتفوته الصلاة فلا يكلف الله نفسا إلا إلا وسعها إبلاق من تونس يقول شيخا أحسن الله إليكم حديث لا تبيع ما ليس عندك هل يدخل فيه التوسط في بيع شيء بثمن أغلى مما طلبه المالك واخذ الفارق مع علم المالك أني سأبيعه بثمن أغلى مما طلبه لكن لا يعرف كم سأربحه ولكنه سيأخذ ما طلب الصورة التي ذكرتها هي توكيل بالبيع هذا توكيل بالبيع فليس داخلا هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك فيصورة صحيحة إن شاء الله أختمتون السقوشة فنحسن الله إليكم شيخ شخص صدق ساحرا وعمل بما أمره الساحر والآن ندم ويريد أن يتوب فما هي كفارة ذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل توبته كفارة ذلك هو التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بذلك هذا هو كثارة ذلك ويكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة قد قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله أعلم فيبسال من المغرب يقول أحسن الله إليكم شيخنا إذا كنت مسبوقا بركعتيني في صلاة العشاء فأل أقضي الركعتين جهرا أو سرا لأني أرى البعض يصلي سرا وآخرون جهرا أفيدون أفادكم الله مع الدليل وجزاكم الله خير الجزاء وإياك أخي الكريم والسامعين هذا مبني بارك الله فيك على مسألة وهو ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة ومفاتكم فاقضوا وما أدركتم فأتموا فجاء في لفظة فاقضوا أو المعذرة في آخر الحديث وما فاتكم فاقضوا وجاء في رواية أخرى وما فاتكم فأتموا فلأجل هاتين اللفظتين اختلف أهل العلم هل ما يصليه المسبوق بعد صلاة سلام الإمام هل يكون أداء أو لأجل هذه لأجل هذا الاختلاف في هذا اللفظ والأظهر والله أعلم أن هذا الحديث يفسر الآخر فقوله صلى الله عليه وسلم فأتموا يفسر قوله فاقضوا فالذي يترجح والله اعلم هو ان ما يصليه المصلي بعد سلام الامام ما يصليه المسبوق بعد سلام الامام يكون اخر صلاته لا اولها فما صلى مع الامام هو اول الصلاة فمن أدرك الإمام في الركعة الثالثة فهي الأولى بالنسبة له وهكذا وفيما أذكر أن الإمام مالك رحمه الله تعالى هو الذي كان يقول لأنها قضاء وأن الإنسان يعني إذا سلم الإمام يكون ما يصليه قضاء وليس أداء والله أعلم أختي من السعودية شيخنا أحسن الله إليكم ووفقكم ما هو أفضل تحقيق الكتابي, الكتابي مدارج السالكين لابن القيم وصفة الصفوة لابن الجوزي جزاكم الله خيرا وجزاك خيرا الجزاء أما مدارج السالكين فهناك طبعة المجمع طبعة قيمة ونفيسة اما صفة صفة لبل الجوزي فلا اعلم اي طبعة اي افضل طبعة والله اعلم السؤال التالي الله يعتفدك طيب فوقت من المغرب تقول احسن الله بليكم شيخنا ما حكم المرأة التي تغطي وجهها وتكشف كفايها بارك الله فيكم تغطية الوجه والكفين هي مسألة خلافية كما هو معلوم فمن اهل العلم من يقول بوجوب ستر الوجه والكفين ومنهم من يقول باستحبابه فإن كانت هذه المرأة قد أخذت بقول من يقول باستحباب ستر الكفين فلا شيء عليها وقد تركت الأكمل والأفضل وإن كانت تأخذ بقول من يقول بي وجوب ستر الوجه والكفين فهي آفمة والمسألة فيها نزاع بين أهل العلم والأحوط في هذا الباب هو ستر الوجه والكفين فإن الأدلة في هذا الباب قوية الله أعلم ابن أخ من تونس يقول شيخا أحسن الله إليكم بعض الإخوة ما إن تحدث فتنة حتى نراهم يكثرون الكلام فيها ويهتمون بها فنود منكم نصيحة جزاكم الله أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلقف بحال إخواننا هناك في بلاد تونس وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الفتنة تمر عليهم دون ازدياد في الشر فإن لما زرت هذه البلاد وكان رجوعي قبل أقل من أسبوعين كنا نذكر ما, ما حصل فيها من الأمن إلى درجة ما إلى حد ما ونقول للإخوة هناك احمد الله سبحانه وتعالى أنه لم يحصل لكم ما حصل في البلدان الأخرى كما هو حاصل في البلدان التي حصلت فيها هذه الثورات وسبحان الله في أقل من أسبوعين فرأينا هذا انقلاب الحال بين عشية وضحاها والله سبحانه وتعالى يقدر ما يشاء لكن العاقل هو الذي يتعظ بغيره وعلى الاخوه وخصوصا من ينتسب الى هذا المنهج المنهج السلفي عليه من يكون قدوه لغيرهم ودائما عليه من يرجع الى العلماء الكبار في هذه النوازل وعليه من يكون عونا في اخماد هذه الفتن واطفائها لا يكون وقودا لها يسعيرونها من حيث لا يعلمون مع مراعاة الحال فإن الناس إذا هاجت وماجت ينبغي خطابهم بما يناسب هذا الهيجان فإن هذا الهيجان قد يحصل معه في كثير من الأحيان غياب للعقول وهرج ومرج فترى الرجل يقدم على ما فيه موته ولا يبالي وهذا من نقصان العقل والخلل فيه كل ذلك لأجر ما يسمى بالحرية او الديمقراطية فلا انهم فعلوا ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ولا انهم فعلوا ذلك بطريقة الشرعية والأدهى من ذلك أن يكون في ذلك موت وذهاب أرواح وإخلال بالأمن فالإقوى يعني ننصح أن تكونوا بارك الله فيكم أنتم من يطفي هذه الفتن ولو أن تسعوا سواء كان ذلك في مجالس خاصة مع من لهم تأثير أو بالنصيحة أو بالاتصال مع العلماء الكبار إن أمكن أن يكلموا أحد أولئك الذين لهم تأثير في هذا الباب مع التنسيق معكم أو غير ذلك سواء كان بالرسالة أو بالمهاتفة ذلك من عمر رضي الله عنه لما نظر إلى الكعبة قال رحمه الله تعالى أو رضي الله تعالى عنه ما معناه قال إن شأنك لعظيم وإن حرمة المسلم عند الله أعظم فذلك قل لبي صلى الله عليه وسلم لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من أن يراق دم أمرهم مسلم فعليكم بالتأودة والتعقل ورد الأمر إلى أهله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف عن جميع المسلمين ما بهم من كرب وبلية وليلتف بهم سبحانه وتعالى تقبل من المغرب يقول أحسن الله إليكم هل صحيح بعد صلاة الفريضة نغير مكان الصلاة من أجل الصلاة النافلة أم أنه بدعة لك أن تفعل ذلك لا يعد بدعة وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما وهذا فيه فائدتان الفائدة الاولى الفائدة الاولى هي ان يشهد لك غير الموضع الذي صليت فيه فإن الأرض تشهد على ما عملته أو تشهد بما عملته عليها من الأعمال كما قال الله سبحانه وتعالى يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها فيتحدث بما عمل الناس عليها الأمر الثاني ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سلم عليه الصلاة والسلام من الصلاة فقام رجل يصلي النافلة فأمسك بيده عمر وأجلسه وقال عمر رضي الله عنه إنما هلك أهل الكتاب أنهم لم يجعلوا بين صلاتهم فصلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق عمر او كما قال عليه الصلاة والسلام فالإنسان يفصل بين الصلاة والصلاة إما بحركة وإما بكلام كالذكر وغير ذلك يفصل بين الصلاة بهذا أو, ذا أو ذاك والله أعلم طيب. هذا أخ من ليبيا يقول شيخنا أحسن الله إليكم رجل متزوج من أربعة, من أربعة زوجات فالأولى عندها أطفال والثانية والثالثة كذلك إلا الرابعة ليس لديها أطفال فذهب بها إلى الطبيبة إلى الرابعة طيب ذهب بالرابعة إلى الطبيبة فقالت لها بد أن يحصل الجماع في أيام التخصيب وهذه الأيام يكون المبيث فيها عند إحدى الزوجات الثلاث طلب منهن الإذن ولم يوافقن على أن يعطوه ليلة من لياليهن فماذا يفعل جزاكم الله خيرا أولا مسألة تقسيم الليالي عدد أيام الليالي راجع إلى الزوج ليس إلى الزوجات يعني مثلا لو أن الزوج أراد أن يبقى عند كل واحدة ليلة ليلة فله ذلك ولو اراد أن يبقى عند كل واحدة ليلتين, ليلتين فله ذلك ولو اراد أن يبقى عند كل واحدة ثلاثة فله ذلك, إلى غير ذلك. ودليل ذلك ما جاء في الصحيح من حديث يوم سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لو شئت سبعت لك وسبعت لنسائي استشارها النبي صلى الله عليه وسلم في التسبييع لها ولم يرجع الى نسائه يستاذنهن في التسبييع ارا او لي رضي الله عنها كان ليام كنت عندها سبعه, سبعة ليالي فأنت بارك الله فيك لك إن أردت أن تبقى عند هذه الزوجة الرابعة ثلاثة ليالي أو أربعة ليالي لكن بشرط أن تعوض البقية بنفس الأيام التي مكثتها عند هذه المرأة ولا يشترط لك أن تأخذ إذنهن في ذلك بل الذي يشترط عليك هو أن تقضي لهم وأن تؤدي ما يكون في رقبتك على او في حق هذه الأخوات والله أعلم هذه الزوجات أخت من الأردن تقول شيخنا حسنا الله إليكم هل يشترط المحرم في السفر فقط أو حتى في الإقامة المحرم مشترط يشترط في السفر لكن بعد الوصول إلى بلد الإقامة أو بلد البلد التي سافر إليها الإنسان لا يشترط وجود المحرم لا يشترط وجود المحرم المحرم يشترط في الطريق إلا أن يكون في تلك البلد ينعدم الأمن أو تخاف المرأة على نفسها من أهل الفساد أو تخاف على عرضها وغير ذلك الله أعلم طيب الاخ من تونس يقول اخو طيب تقول شيخنا احسن الله اليك لا سأل... نعم الذي قبله نعم اخ من تونس يقول شيخنا او يقول من تونس احسن الله اليكم شيخنا ما حكم أن تقول لشخص ان آه... شخص ما كم عمرك لان هناك من يقول ان آه... أن تقول كم مضى من عمرك وليس كم عمرك لأن ذلك من علم الغيب وجزاكم الله خيرا وجزاكم خيرا وجزاكم خيرا الجزاء هذه اللفظة وهي قول الإنسان كم عمرك لغيره النظر فيها النظر فيها يكون إلى المقصد هنا نظر فيها يكون إلى المقصد فالإنسان ينظر في هذا الباب إلى مقصد السائل ومراد السائل وليقال للسائل هنا إنك قد تكلمت عن أمر يتعلق ب العمر أو المعذرة الغيب لأن هذا ليس بمقصود ذكر الذهب رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلة نكتة في هذه المسألة يقول رحمه الله تعالى قال المبرد قال رجل لهشام الفوطي كم تعد من السنين يعني يريد أن يسأله عن سنه عن ما مضى من سنه قال كم تعد من السنين قال من واحد إلى أكثر من ألف قال لم أريد هذا كم لك من السن قال اثنان وثلاثون سنا قال كم لك من السنين يعني كل مرة يغير السؤال قال ما هي لي كلها لله قال كم لك من السنين قال ما هي لي كلها لله قال فما سنك قال عظم يعني إن سني مخلوق من عظم قال فابن كم أنت قال ابن أم وأب قال فكم أتى عليك في كل مرة يغير السؤال حتى يجيبه بما أراد قال فكم أتى عليك قال لو أتى علي شيء لقتلني قال ويحك فكيف أقول قال قل كم مضى من عمرك قال قل كم مضى من عمرك فقال الذهبي رحمه الله تعالى قال الذهبي رحمه الله تعالى هذا غاية ما عند هؤلاء المتقعرين من العلم هذا غاية ما عند هؤلاء المتقعرين من العلم عبارات وشقاشق لا يعبأ الله بها يحرفون بها الكلمة عن مواضعه قديما وحديثا فنعوذ بالله من الكرام وأهله رحمه الله تعالى لا يتكلف الإنسان في مثل هذه العبارات الله أعلم طيب تقول, أو نعم تقول أحسن الله إليك اشترى زوجي كمية كبيرة من مستحفرات التجميل لبيعها في السوق للمتبرجات وغيرهم علما أنه كان يجهل حكم بيع تلك المستحفرات الآن بعد علمه ماذا عليه أن يفعل بما بقي له من تلك المستحفرات وبارك الله فيكم يبيعها لمن يغلب على ظنه انها لا تستخدمها في التبرج كانت تستخدمها للزوج او بين النساء فبيعها لمن يغلب على ظنه انها تستخدم في هذا الباب ويستعين في ذلك بزوجات تيهي بقى... ب السؤال الاخير اخت من ليبيا أقول أحسن الله إليكم شيخنا إمام يطيل الصلاة في صلاة الظهر حتى شق على الناس وعندما قالوا أقال له إنك تطيل ويشق هذا علينا فقال لهم هذه السنة فالفعله هذا صحيح أقول هنا لابد من النظر إلى مسألتين المسألة الأولى الإطالة وما حدها والمسألة الثانية فيما لو كانت تلك الإطالة تشق على الناس فالإطالة حدها السنة وما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي بالسنة الوالدة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أيضا ينظر هنا إلى مسألة وهي حال المصلين فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا الإطالة الأحيانا كان يطين حتى في المغرب فيقرأ كما في حديث أنس بطولي الطوليين وهي الأعراف وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لي معاذ أفتان أنت يا معاذ لما استفتح بالبقرة وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إذا صلى أحدكم من الناس فليخطف إذا صلى أحدكم من الناس فليخطف فإن وراءكم ذا الحاجة والكبير والمريض فإن وراءكم ذا الحاجة والكبير والمريض أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالإمام عليها أن يراعي هذين الأمرين الأكمل أن يأتي بالسنة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لكن عليه أن ينظر مع ذلك إلى حال الناس فإن النظر إلى حال الناس من السنة فإن النظر إلى حال الناس هو من السنة لذلك أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال فليخفف فينظر إلى هذين الأمرين والله أعلم هذا وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته